وبينك حجاب فأعمل إننا عاملون قل انما و انا بشر مثلكم ي و ح ي إ ل ي أ ن م ا إ ل ه ك م إ ل ه واحد تستقيمون إليه و ا س ت غ ف ر و ه و و ي ل ل ل م ش ر ك ي ن ا ب ل س ي ن للعلوم ا ا ل ا س ل ا م أجر ي ممنون قل إ ئ ن ك م لتكفرون بالذي خلق الارض في يومين وتجعلون له اندادا ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وبارك فيها وقدر فيها اقواتها في أ ر ب ع ة أ ي ا م سواء للسام م و س و ي ل ه النابلسي للعلوم ا كرها ق ل ت ا أتينا طائعين فقضيهن س ب ع س م ا م ي ه في ي و م ي ن و أ و ح ي في كل سماء أ م ر ه ا وزينا السماء الدني ا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم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 قالوا لو شاء ربنا لانزل ملائكه فانا فإن بما ارسلتم به كافرون ف ا س ت ك ب و ا في ا ل أ ر ض بغير الحق وقالوا من أ ش د منا قوه أ و ل م يروا أ ن الله الذي خلقهم هو أ ش د منهم قوه وكانوا ب آ ي ا ت ن ا يجحدون فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في ي أ م ح س ا ت ل ن ي ق ه م ل ن ا ب ا ل خ ز ي في ا ل ح ي ا ة ا ل د ن ي ا و ل ع ذ ا ب ا ل آ خ أخزي ر ة و ه م لا ي ن ص ر و ن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 الله إلى ه النير ف م ي و ز ع و ن حتى إذا ما ا ج ء و ه النابلسي شهد ع ي ه سمعهم م للعلوم د ه ب م ا ك ا ن و ا ي ع م ل و ن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 وما كنتم تستترون أ ن يشهد عليكم سمعكم ولا ابصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم أ ن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون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 ومن احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا, وعمل صالحا وقال انني من المسلمين ولا تستوي الحسنه ولا السيئه ادفع بالتي هي احسن فاذا الذي بينك وبينه عداوه كانه ولي حميم وما يلقها الا الذين صدروا وما يلقها الا ذو حظ عظيم وإن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 واسجدوا لله الذي خلقهن ان كنتم اياه تعبدون فان استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسامون ومن آياته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 إ ن ه على كل شيء قدير إ ن الذين يلحدون في آ ي ا ت ن ا لا يخفون علينا أ ف م ن يلق في النار خير أ م م ن ي أ ت ي آ م ن ا يوم ا ل ق ي ا م ة اعملوا ما شئتم انه بما تعملون بصير ان الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وانه لكتاب عزيز لا ي أ ت ي ه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد ما يقال لك إ ل ا ما قد قيل للرسل من قبل ك إ ن ربك لذو م غ ف ر ة وذو عقاب أ ل ي م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 وعليهم عم اولئك ينادون من مكان بعيد ولقد اتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولولا كلمه سبقت من ربك لقضي بينهم وانه م لفي شك منه مريب من عمل صالحا فلنفسه ومن اساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد اليه يرد علم الساعه وما تخرج من ث م ر ة من اكمامها وما تحمل من انث ولا تضع إ ل ا بعلم ه ويوم يناديهم أ ي ن شركائي قالوا اذنا كما منا من وظل عنهم م اسماء كانوا وظنوا ما لا يدعون من لهم من محيص ي لهم قبل أ ل إ ن ن من س ا ا د ع ا ل خ ي ر وإن م س ه الحسنى ش ولئن أ ذ ق ن ا ه ر ح م ة منا من بعد ضراء مسته ليقولن, ليقولن هذا لي وما أ ظ ن ا ل س ا ع ة قائمه ولئن رجعت إ ل ى ربي ل و س و ع ه ا ل ذ ي ن ك ف ر و ا ب م م ا ع ل و و ا ل ن ذ ي ق ن ه م للعلوم إ ذ ا أ ن ع ا ل ا ن س ج ا ن ب ه واذا مسه الشر فذو دعاء عريض قل اريتم ان كان من عند الله ثم كفرتم به من اضل ممن هو في شقاق بعيد سنريهم آ ي ا ت ن ا في الافاق وفي أ ن ف س ه م حتى يتبين لهم انه الحق اولم يكف ي بربك انه على كل شيء شهيد ألا إنهم في